فمن كتب فإنما ينكتب على نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتىه أجر عظيم سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفِر لنا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 لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّىٰ تُنفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ وَمَا لَكُمْ أَلَّا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ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 ليس على الأعم حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، وَمَن يطع الله وَرَسُولهُ يُدخِلُهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعذَبَهُ عذاباً أليماً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 لم تعلمهم آتقوهم، لم تعلمهم آتقوهم، فتصيبكم منهم عرة بغير علم.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 من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلب فاستوى فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم ثوابا وأجرا عظيما